بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحه مثنى اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 ومن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظل وَلَا الحرور وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ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 ما أخذت الذين كفروا فكيف كان لكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا, فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها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 إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون, يرجون تجارة لن تبور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 ان ربنا لغفور شكور الذي اهللنا دار المقامه من فضله لا يمسنا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم ف ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا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 إنه كان حليماً غفوراً وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن, ليكونن أهداً من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً